الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نزل الحديث أيها الأحبة عن هذا المثل المضروب بهذه السورة الكريمة سورة البقرة الذي ضربه الله تبارك وتعالى للمنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون تامل قوله تبارك وتعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وهذه الإضاءة التي حصلت هي كما أشرنا في مضامين الكلام في الليلة السابقة هو هذا الانتفاع المؤقت الذي حصل لهم بسبب إظهارهم الإيمان والاتيان بحرف الجر الباء ذهب الله بنورهم يشعر أن هؤلاء لم يبق لهم شيء من ذلك النور ولا مطمع لهم فيه بحال من الأحوال ذهب الله بنورهم ذهب به بالكليه لم يبق لهم شيئا ولذلك انظروا إلى هذا التعقيب بعده وتركهم في ظلمات لا يبصرون والجزاء من جنس العمل لما اختار هؤلاء طرائق الظلام وسلوك المسالك المنحرفه والمعوجه عاقبهم الله تبارك وتعالى بتركهم في ظلمات لا يبصرون فسلب عنهم النور وهذا يقتضي سلب الهدايه بالكليه فهذه الهدايه ايها الاحبه منحه ربانيه ولها اسباب تكون من العبد فمن اقبل على اسباب الهدايه بصدق ورغبه وعامل الله تبارك وتعالى معامله صادقه لا التواء فيها ولا اعوجاج فان مثل هذا يرجى له ان يسدد ويوفق ويهدى واما من حاد عن الطريق واختار مسالك الانحراف والضلال فإن هذا يكون عاقبته سلب النور والبقاء في حال من الضلال التي يتردد فيها حيثما توجه ثم إن هذا أيضا فيه إشارة إلى سر انقطاع تلك المعيه الخاصة التي تكون لأهل الإيمان المعية بالحفظ والكلاءه والرعاية والتسديد والنصر والتاييد وما إلى ذلك فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله مع الصابرين فذهاب هذا النور مؤذن بانقطاع معيته لأن الله لا يكون مع هؤلاء من أهل الضلال والظلام بل هم أعداؤه والله تبارك وتعالى ينزل بهم بأسه ورجزه وعذابه فقطع ذلك عن المنافقين فليس لهم نصيب من قوله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا ولا من قوله كلا إن معي ربي سيهدين وإذا انقطع العبد عن ربه تبارك وتعالى وانقطع عنه ذلك المدد من النور والهدى فلا تسال عن حاله بعد ذلك ولذلك ينبغي على العبد أيها الأحبة أن يخاف من الزيغ وأن يتباعد من أسباب الغي والضلال جاهدا وذلك بالبعد عن أصول الشر التي ترجع إلى أصلين معروفين الشبهات والشهوات ولهذا قالوا من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينج منها آخرة. الذي يعرض نفسه للفتنة فتنة الشبهات فيتتبع هنا وهناك ويقرأ ويتابع حسابات في وسائل الاتصال هذه التي ابتلي بها الناس في مثل هذه الأوقات أو يتتبع المواقع والمدونات التي تثير الشبهات وتشكك في الإيمان وتزعزعه في النفوس أو تدعو إلى أنواع الضلالات وتزينها فإن مثل هذا لا يؤمن عليه من أن يزيغ قلبه قد يكون في البداية يريد النظر ويكون ذلك من غلبة الفضول فيكون كالعابث لكنه ما يفتأ أن يتسلل ذلك إلى قلبه ثم بعد ذلك لا يستطيع الخروج والخلاص منه. قد يقع في الإلحاد قد يشك في ثوابت الإيمان قد يقع في بدعة وضلاله من الضلالات وكذلك أيضا أبواب الشهوات حينما يعرض نفسه لهذه الشهوات فينظر إلى هذه الصورة أو يدخل في مواقع سيئة فإن قلبه قد يقلب فيضل ويريد أن يرجع وأن يتوب لكنه لا يستطيع من عرض نفسه للفتنه أولا لم ينجو منها اخرا فيبتعد الإنسان عن الشر وأسباب الشر وأسباب الغي وأسباب الضلال ويسأل ربه ان يثبت قلبه على الحق وان يهديه وان يدله على مرضاته وان يسلك به صراطه المستقيم فإنه الموفق من وفقه الله عز وجل ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون قد يظن الظان أو يتوهم المتوهم أن هؤلاء من المنافقين قد تركوا فسلموا في الدنيا ولكن الواقع أنهم لم يسلموا يكفي في مصابهم أن الله تبارك وتعالى سلب عنهم النور نور الهداية وان الله تبارك وتعالى قد تركهم في ظلمات لا يبصرون فهذا الترك يعني ان الله تبارك وتعالى قد تخلى عنهم تخلى عن هدايه هؤلاء وعن انزال الطافه بهم فصاروا في حال من الضياع والتيه فلم يرجع هؤلاء الى حق ولم يشعروا بما هم فيه من الباطل فإذا ترك الله العبد ونفسه فلا تسل عن حاله بعد ذلك الغي والضلاله والانحراف والضياع بكل ما تحمل هذه العبارة من معنى ودلالة الضياع بجميع صوره وأحواله هذا التشبيه أيها الأحبة بصاحب النار الذي استوقدها يكون باعتبار أن انتفاع هؤلاء في الدنيا بدعوة الإيمان شبيه بالنور وأن عذابهم في الآخرة شبيهم بالظلمة بعده هذا ذكره بعض أهل العلم تركهم في ظلمات وذكر بعضهم أن استخفاء كفرهم كالنور وأن فضيحتهم كالظلمه وذكر آخرون أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر فإيمانه نور وكفره بعده ظلمه ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا والذي يظهر والله أعلم أو ما يمكن أن يقال لو قاله قائل أنه قريب أن هؤلاء كما سبق إنما ادعوا دعوة لا حقيقة لها وهذا الايمان لم يصل الى قلوبهم فذلك كالذي استعار هذه النار فاضاءت ما حوله وما اضاءت نفسه وما استنار قلبه وباطنه ثم بعد ذلك انتفع فيها بعض الانتفاع حقن دمه واحرز ماله ثم بعد ذلك سلب هذا النور فبقي الاحراق وذهب الاشراق ذهب النور وبقيت الظلمه والحرارة والنار حرارة النار والظلام وذهب عنه النور الذي يبصر به الأشياء فدل ذلك على عمى هؤلاء المنافقين فإن الضلال يكون عمى كما هو معلوم قد وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الضلال في كتابه بأنهم عمي صم بكم عمي فهذه الأبصار إنما يبصرون بها المتشخصات لكنهم لا يبصرون بها الحقائق والبصر الحقيقي أيها الأحبة هو بصر القلب إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور عقلي ذكي وقلبي غير ذي دغل وفي فمي صارم كالسيف مشهور إذا رزق الله المرؤة والتقى فإن عمل عينين ليس يضير فالعمى عمى القلب عمى القلب وليس عمى البصر ولهذا عقب الله ذلك بهذه الآية صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو لا يوصلوا إلى حال من الغي والضلال فطبع الله على قلوبهم وصاروا بهذه المثابة فهم صم عن سماع الحق لا ينتفعون به بكم عن النطق به عمي عن ابصار الهدى مهما كان ظهور أعلامه وبراهينه وشواهده فهم يعمون عن ذلك كله ومن كان بهذه المثابة لا يرجع إلى الإيمان ولهذا قال فهم لا يرجعون لا يرجعون إلى الحق فإذا خوطبوا إذا وجه إليهم الخطاب فإن هذا الخطاب يطرق اسماعا قد صمت وحينما تظهر دلائل الحق وشواهده فإن هؤلاء لا يرونها خفافيش اعماها النهار بضوئه فهم هؤلاء أصحاب بصائر خفاشيه يعشيها النهار بضوئه فلا يرون الحق الذي يراه أهل الإيمان ومهما يقدم لهم من الدلائل والبراهين فإن ذلك لا يحرك فيهم شعره فمن استحكمت ضلالته أيها الأحبة فلا سبيل إلى هدايته ومن اضله الله تبارك وتعالى فلا هادي له وهذه حقيقة ينبغي أن ندركها ولذلك فإن بعض الخطاب حينما يوجه إلى من زاغ قلبه واتبع هواه فإن ذلك يكون من قبيل العبث كالذي يصيح في واد وينفخ في رماد إلا أن ذلك يكون فيه ما فيه من إقامة الحج على هؤلاء ولكنهم لا ينتفعون به لهذه الأمور الصمم والبكم الذي فيه فهذا الأبكم هو لا ينطق بالحق ولا يتكلم به ولذلك لا يستغرب حينما يلهج بالباطل صباح مساء ويفيض هذا الباطل على قلمه وكتاباته إنما الذي يستغرب لو أنه تكلم بالحق أو كتبه فمن رزق الهداية فينبغي أن يتمسك باهدافها ويخاف أن يسلب ذلك منه أن يشتغل بإصلاح نفسه ولا يكون شغله بغيره ويغفل عن قلبه وحاله وتفقد عمله وخطراته ونياته ومقاصده هكذا أيها الأحبة يفعل الضلال بأهله لا سيما من ترك الحق عن معرفه، بخلاف من ترك الحق عن جهل به فإنه قريب المأخذ يمكن أن يبين له ويرجع ولكن الانحراف أيها الأحبة إنما يرجع إلى أصلين أو ثلاثة الأول سوء القصد فهذا سيء القصد مهما رأى من الدلائل والشواهد والبراهين هو يأبل حق لسوء قصده فهو لا يقبله والثاني سوء الفهم قد يبحث ويقرأ ويطالع ولكنه يخرج بنتائج مقلوبة الدليل الواضح الظاهر يفهم منه خلاف المقصود عكس المقصود فهذا لا طب فيه ويبقى الأمر الثالث الذي هو الجهل وهذا أمر قريب كما سبق يمكن أن يعالج بالعلم لكن صاحب القصد الفاسد والفهم الفاسد هذا يجادل فإذا تكلم أهل العلم سخر منهم وسخر من فهومهم وعلومهم ومعارفهم وأقوالهم وفتواهم لسوء قصده أو لسوء فهمه وقد يجتمع في العبد هذا وهذا نسال الله العافية يعني يجتمع فيه سوء القصد وسوء الفهم معا فمثل هذا يطير في الضلاله ويكون قحمة في الفتن فلا يبالي الله به في اي واد هلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب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 يقول قد يؤخذ من هذا أن الإيمان إذا تمكن في القلب فإن صاحبه لا يضل ولا يزيغ عنه لأنه قال أضاءت ما حوله فهذا مجاورة ضوء مجاورة ولم يدخل في قلبه حديثه رقل أيضا مع أبي سفيان لما سأله السؤالات هل يرجع أحد منهم يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه بعد أن دخل فيه سخطة له قال لا فأجابه فيما بعد قال هكذا الإيمان يعني إذا خالطت بشاشه الإيمان للقلوب فهذا لا يرجع عنه لكن الله تبارك وتعالى قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي الآية الأخرى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فهذا جزاء لهؤلاء المعرضين المسرفين الزائغين عن الحق فهنا لابد من اتباع الهدى الذي أنزله الله تبارك وتعالى وقد تكفل لمن اتبع هداه لا يضل ولا يشقى وكذلك أنه لا خوف عليه ولا حزن لكن إذا كان العبد مفرطاً في هذه الهداية معرضاً أو متعرضاً لأسباب الغي والضلاله فهذا قد يسلب الإيمان ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم من ازاغه القلب ويخافون على أنفسهم من النفاق والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في سجوده عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. لا الآية. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هي هنا ليس المقصود نار معصية. إنما المقصود هذا الانتفاع الذي انتفعوا به بسبب دعوة الإيمان. انتفاع مؤقت. أضاءت ما حوله. نعم. نعم. يقول لا شك بأن هؤلاء المنافقين كانوا يسمعون القرآن ولكنهم ما كانوا ينتفعون به لا ينتفعون بهذا السماع ولا ينطقون بالحق وأن هذا من أعظم الحرمان ولا شك حرمان الهداية أيضا كما سبق هذه من أعظم العقوبة التي تنزل بالعبد حرمان الهداية يترك العبد هكذا في الضلالة لا ليس كذلك يسأل يقول من أين جاء هذا النور النور كما ذكر في الآية استوقد نارا ذكرنا في الليلة الماضية السين والتاء للطلب كأنه استعار ذلك من غيره ادعى دعوة وهي الإيمان فانتفع بها مؤقتاً في الحياة الدنيا حق دمه وأحرز ماله فهذا هو الانتفاع بهذه النور أضاءت ما حوله ولم تكن هذه الإضاءة لما في باطنه ما أضاءت قلبه ولذلك قلب كان عادماً للإيمان إنما هذه الإضاءة كانت إضاءة مجاورة لا. يقول ما الحكمة من مثلهم بصيرة الجمع كمثل الذي استوقد نارا فجاء بالمفرد فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم هنا الحديث عن المنافقين وهم جمع فضرب لهم المثل بذاك الذي قد استوقد نارا ثم انتفع بها بعض الانتفاع المؤقت ثم انطفأ النور وبقيت الحرارة والإحراق فتركهم فرجع الكلام عليهم على المنافقين فمثل حالهم بحال رجل قد حصل منه ذلك الاستيقاد ثم بعد ذلك الانتفاع المؤقت ثم ارتفاع النور وبقاء الظلمة والحرارة والإحراق فهنا المثل المضروب لهم مثلهم بحال هذه من أوقد نارا فلا يلزم الممثل به أن يكون جمعا ليوافق حال هؤلاء أنهم جمع كمثل الذين استوقدوا نارا لا يكفي أن يقال استوقد نارا مثل شخص مثل هؤلاء مثل شخص استوقد نارا فحصل له كذا كيف؟ والله محيط بالكافرين فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ها كيف؟ ما بعد جينا لكن مثل هذا يعني قد يقول قائل لأن قوله صم بكم عمي قد يحصل الأصم إفاقة وكذلك الآما قد يحصل له إبصار أو نحو ذلك لكن هنا قطع الطريق عليهم وكل هذه الاحتمالات فقال فهم لا يرجعون لا يرجعون إلى الحق ومثل هذا يفهم منه العموم لا يرجعون بحال من الأحوال والله أعلم نعم لقي شيء تركهم في ظلمات بعضهم قال إن هذا يوم القيامة تركهم في ظلمات أنه يوم القيامة لكن أيضا الظلمات في الدنيا ظلمت الضلال وهذا يقال له ظلام وهذا كثير في القرآن يخرجهم من الظلمات إلى النور يكفي هذا الله أعلم